بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هلاه بعد الشروط التي قدمت معنا في الصباح مفهومة ما فيه إشكال ما فيه إشكال في الشروط التي أخذناها التي مرت معنا قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس قال ومن الشروط أي التي يصح فيها البيع ألا يقع العقد على محرم شرعا إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج متفق عليه في بعض النسخ غير موجود النج أنتم عندكم موجودة طيب أيضا المؤلف ذكر من الشروط أن يكون عقد على شيء محرم والمحرم إما لأسبابه وإما لعينه وكما تقدمنا تقدم معنا قلنا لأن المؤلف يرى أن هذه من الشروط وبعض العلماء لا يرى أن هذا شرطا في صحة البيع ومنهم من يفصل ومنهم من يفصل في هذا يعني إذا كان عينا صار البيع باطلا وإن كان لسبب لم يكن باطلا فالمؤلف الآن ذكر حتى ما يترتب يعني البيع على بيع أخيه يرى أنه باطل نعم والصحيح ما ذكرناه من التفصيل طيب نأتي إلى ما قاله إما لعينه محرم بيع الخمر أجمع العلماء على تحريم بيع الخمرة لا يجوز بيعها ولا شراؤها الآن في أيامنا هذه يعني من المستجدات العصرية أصبحت الخمرة تدخل في كثير من الصناعات تدخل في كثير من الصناعات وبما تسمى بالكحول يعني ليست خمرة للشرب هي كحول مادة كحولية لكن يقولون أنها مسكرة المادة الكحولية منها ما هو مسكر ومنها ما هو سام قاتل نعم فدخول هذه المادة في بعض المستحضرات الطبية أو المستحضرات التجميل أو ما شابه ذلك فهناك من أهل علم حرم مطلقا من المعاصرين وهذا فيه حرج لأن تعرفون أنتم حتى البوية هذه فيها كحول والغراء فيه كحول العطور فيها كحول فنقول إن كانت الكحول تدخل في بعض المستحضرات مع بعض التراكيب الكيميائية فتتحلل أي تصبح إلى مادة غير مادة الكحول هذا لا خلاف فيه بين العلماء لأن هذا يعتبر تحللا أي تغيرت المادة ليست المادة هي الأصلية صارت مادة أخرى مثل الماء تضع فيه أوراق الشاي فصار شاي تحول يعني ليس هناك ماء تراه الحالة الثانية إذا دخل الكحول في بعض المستحضرات الطبية وغير الطبية ولم يتحلل ولم يتحلل هذا له صورتان الصورة الأولى نسبة كبيرة من الكحول تدخل فيها بعض العلماء يقولون هذا حرام لأن نسبة التي دخلت فيها كبيرة ومنهم من يقول هذا ليس بحرام هذه الصورة الصورة الثانية دخل الكحول في هذه المستحضرات الطبية والتجميلية وغيرها بنسبة ضئيلة واحد في المئة اثنين او ثلاثة هكذا فأكثر العلماء يجهزون ذلك يقولون أنه ضئيل لا أثر له لا أثر له طيب ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في كلتا الصورتين يقال إن كان مما يشرب يدخل عبر الفم لا يجوز حتى ولو كانت النسبة يسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ما ما أسكر ملء الفرق فملء الكف حرام فلا يجوز محرم أنت أنظر إلى بعض الأدوية العلاجات أنظر فيها نسبة من الكحول اتركها أو أدوية الحل أو ما شابه ذلك حتى ولو كان نسبة تشربها لا يجوز طيب إن استعملها خارجيا ليس فيها شرب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز سواء كان عطرا بويا هذا البويا، غراء على الطلاء، الغراء، الغراء يعني الذي تقوم بعملة إلصاق في الخشب وغيرها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز. هناك من أهل العلم يحرم مطلقا لكن الظاهر أنه يجوز أنه يجوز. لا يستعمل في شيء مأكول أو مشروب جائز استعمال خارجي أما إذا كان استعمالا داخليا لا يجوز ولو كانت النسبة واحد في المئة ولو كانت النسبة واحد في المئة واضح؟ طيب قال والميتة الميتة كل ما مات حتف أنفه أو دكي دكاتا لا تفيد حله هذا الذي يعرف فيه السثنة من ذلك ميتة الجراد وميتة الحوت السمك كل ما كان يعيش في البحار والأنهار فميتته جائزة والجراد المعروف الجراد المعروف بما يسمى أيضا بالجندب فهجوز أكله لقول عمر أو ابن عمر وحلت لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالجراد والحوت فيستثنى من ذلك طيب هل يستثنى من الميتة شيء أم أنها كلها محرمة الجواب يستثنى إذا دبغ الإهاب الجلد دبغ جلدها جاز بيع الجلد أصوافها قرنها ظلفها كل هذا جائز لأنها لا تدخل في حياة لكن عظمها وشحمها ولحمها وهذا لا يجوز لا يجوز بيعه ولا شراءه قال والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما له صورة وقيل كل ما عبد بغير الله يعتبر صنما لكن هناك من أهل العلم من فرق بينه وبين الوثن فالصحيح أن الصنم كل ما عبد ما له صورة سواء عبد أو لم يعبد سواء عبد أو لم يعبد نعم والأصنام جمع صنم فلا يجوز بيع الأصنام ولا الأوثان ولا ما فيه أيضا شر قال العلماء لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام لأن بيع الأصنام شر فقالوا ويدخل في ذلك كل ما كان شرا إما في المعتقد إما في السلوك إما في الأخلاق إما في الدين أو أي شيء فلا يجوز بيع المجلات الخليعة التي تظهر فيها النساء الفاتنات لا يجوز بيع الكتب الفلاسفة والكتب المنحله والتي لا أخلاق لهم فيها لا يجوز بيع الكتب كتب المبتدعة لأنها شر فإذا قد نهي عن بيع الأصنام فهذه أيضا شر تحرف الدين فلا يجوز لأحد أن يبيع كتب المبتدعة نعم وكل ما كان فيه شر التلفاز أيضا لا يجوز بيعه الدشوش لا يجوز بيعها لأنها شر ومعروف شرها فهذه أشياء تعتبر يعني تخل بالدين من ناحية أخلاقية أو ناحية تربوية أو أو ما شابه ذلك نعم قال وإما لما يترتب عليه أي ليس عينا أي ليس عينه محرم إنما ما يترتب عليه من الحرام من قطيعة المسلم انظر مؤلف يرى أن هذا شر يرى أن هذا شر وقلنا لكم هذا قول وإلا الصحيح أن بيع المسلم عن المسلم آثم آثم والبيع صحيح والبيع صحيح إذن ليس هو من شروط الصحة قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع على بيع المسلم البيع على بيع المسلم أي أنه لا يجوز له أن يبيع على بيع المسلم كيف هذا؟ صوره يأتي رجل عند رد عند بائع ومشتري يأتي رجل عند بائع ومشتري فيقول البائع بعت بعتك هذا بعشرة دراهم فيقول الآخر قبلته فيأتي هذا يدخل ويقول اشتريته باثنى عشر فيرفع السعر للبائع فيرفع السعر إيش؟ للبائع والصورة الثانية فيخفض السعر للمشتري فيخفض السعر للمشتري يأتي رجل هذا رجل بائع وهذا مشتري فيقول له بعني هذا القلم قال بعته لك بعشرة دراهم بعته لك بإيش بعشرة دراهم فيأتي الثالث ويقول للبائع الثالث يقول للبائع أنا مشتري يقول أنا سأشتري بثنا عشر فيأخذه سيقع في قلب شيء صح يعني تأثروا كيف يشتري الرجل بع لي بعشرة وأنت تريد تأخذه بثنا عشر واضح الآن هذا بيع على بيع أخي لماذا لأن قد استقر السعر الصورة الثانية العكس يقول البائع أبيع لك هذا بعشرة دراهم فيأتي الثالث ويقول أنا معي مثله سأبيعها لك بخمسة أو بثمانية أمام البائع أمام البائع ما يجوز لأن البائع الآن سيغضب سيقع شيء في القلب واضح الآن واضح هذه هي صورة بيع على بيع أخي طيب الآن معنا حالات من هذه الصور هل يدخل في بيع بيع أخي مثال ااا تبايعت تبايع البائع والمشتري ولم يستقر الثمن ولم يستقر الثمن فجاء ثالث هل يجوز له الدخول يعني هو يقول بعشرة أنا قل نقص حاول أنك تنقص السعر وكذا وف يأتي ثالث ويقول عشرة أنا اشتريت هنا اختلف العلماء فمنهم من قال هذا يؤثر يؤثر في فلا يجوز لك ذلك ومنهم من قال لا حرج لأنه لم يستقر بيعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بيع على بيع أخي هنا لم يتمش لم يتم البيع لم يتم البيع الذي يظهر أن هذه الصورة مكروهة لماذا لما يحدث من توغير الصدور اتركه حتى يستقر انظر لعله يشتري ولعله يش لا يشتري فالظاهر أننا مكروه هذه الصورة هذه الصورة مكروها الحالة الثانية يأتي ويقول البائع سأبيع لك بعشرة يقول طيب سأشتري منك أو يشتري منه سأشتري منه يعني سيأتي بالمال أو يشتري منه فيخرج من المحل فيأتيه الثالث فيقول بكم اشتريتها بعشرة قال أنا أبيعها لك بخمسة طيب كيف العمل قال ردها وأنا سأعطي فيأتي ويرجع إلى البائع يقول يا أخي أنا ما أريد يعني أحتاج إلى المال وهكذا فهذا يأخذ المال ما يدري ماذا ما وراء الأكمة فيعطيه واضح الآن هنا من أهل العلم من يقول هذا يجوز لأنهم ما وقع بينهما لأن البائع ما هو ما يدري البائع ماذا لا يدري و... والنهي هو عن قطيعة وتغيير الصدر فيقولون هنا في هذه الحالة لا لا يدخل في صورة البيع لبيع أخي وهناك من أهل العلم من يقول هذه الصورة مكروهة هذه صورة مكروها لأن هذه لو علم البائع لغضب لأنه, لأنه ماذا رد المبيع رد المبيع قال لا يريد أجر ما يدري أن الرجال يعني عمل له مكيدة فردها فبعضهم يقول مكروه الظاهر والله أعلم أن هذا جائز لأن ما وقع بينهما ما ترتب شيء ما دري ما ما علم بشيء من مما وقع بين المشتري والثالث بين المشتري والثالث واضح الآن طيب قوله المسلم يعني لو كان كافر بيع على بيع أخي المسلم لو كان كافر هل أبيع عليه بيع أخي بعض العلماء يقول هذا خرج مخرج الغالب لأن التباع بين المسلمين وبعضهم يقول لا يجوز أنك تبيع على بيع الكافر الظاهر أنه نحن كنا نرجح الجواز ثم بعد ذلك بدا لنا أنه يكره أيضا يكره البيع يعني عليه لأنه قد يغير صدره وقد يحدث له شيء من هذا فتركه أفضل, تركه أفضل. قال والشراء على شرائه نعم سواء كان بيعا أو شراء قال والنج النجش هو زيادة في الثمن لمن لا يشت... يريد شراءه يزيد في الثمن لمن لا يريد شراء فيدخلون في باب المزايدات من يشتري هذا قال بعشرة قال الثاني باثنى عشر هذا بخمسة عشر فبعضهم يرفع السعر ما يريد الشراء لكن يريد إيش؟ التدليس يريد أن يظهر أن السلعة هذه تحتاج كم هذا القلم بكم هذا الجوال هذا جوال ضخم أنا سأشتريه بمئة هذا يقول ها فينظر يقول إذن هذا الجوال له قيمة فيقول بمئة أنا بمئة وعشرين فيقول بمئة وخمسين فيظن صاحبنا أن الجوال وهو ما يسوى خمسين واضح فيرفع فهذا محرم لا يجوز هذا يعتبر محرم لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد نعم أولا رفع السعر على سلعة لا تستحق ذلك ثانيا تدليس يظهر أن السلعة جيدة الذي يرفع تدريس وهذا كله لا يجوز وهذا كله لا يجوز قالوا من ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي, ذي الرحم في الرقيق جاءت أحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة إلا أن هذا الحديث ضعيف أعله جماعة من الحفاظ نعم فيه انقطاع وأيضا في إعلال والطراب فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ما معنى؟ معنى أنك إذا اشتريت أما ومعها صبي، لا تشتري الصبي وتترك الأم، الأم أو تشتري الأم وتترك إيش؟ ولدها. واضح. قالوا لأن هذا يعني سبب نوع من الحزن، الأم تفارق ولدها أو الولد يفارق أمه. فلا يجوز التفريق طيب أصل المسألة جائز الإمام مالك يقول لا حرج لأنهم يرى يرى ضعف الحديث أما الجمهور يرون كراهية ذلك كراهية ذلك وهذا الذي هو أقرب إلى الصواب أنه مكروه مكروه أن يفرق بينهما طيب الحيوان هذا في الإنسان لكن الحيوان يعني تشتري بقارة أو تشتري ولدها فالصحيح أنه لا يجوز أيضا لنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأى قنبرة طائر يعني يبحث هكذا وهكذا قال ما له هذا قال فق قالوا فقدت ولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليها ولدها لا تفجعوها بولدها ردوا عليها يعني كأنهم أخذوا ولدها وهي تبحث فقال ردوا ولدها فا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني دليل على ماذا أنه لا يجوز لأن الحيوان له حرمة فكذلك لا يجوز لك أن تفرق بينهما إلا إذا افترقاه يعني كانوا متفرقين يعني قد فرق بينهما فلا حرج لكن نحن نفضل أنه لا يفرق بين الأم وابنها الأم وابنها تعرفون فالولد من الحيوان يكون يتيما إذا فارق أمة، أما من بني آدم من إيش فارق أبا يعني مات مات أبوه، وأما من البهائم من ماتت أمه من ماتت أمه يعتبر يتيما، نعم. قال ومن ذلك إذا كان المشتري إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصر بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق نعم قال الله عز وجل في كتاب الكريم ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر وتعاون على البر والتقوى عفواً ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لا يجوز التعاون على الاثم محرم نعم فلا يجوز لأحد أن يبيع لإنسان شيء سيستخدمه في معصية الله لا يجوز ذلك على أن الأصل يجوز له البيع لكنه إن علم ظهرت له أمارات أو علامات تدل على أن هذا سيستعمله في حرام فلا يجوز لك أن تبيع وتشتري فيه وفمثل المؤلف كالجوز والبيض للقمار ما أدري كيف يفعلون فيه الجوز لعل قصد مثل مكعبات الجوز الحجري هذا والبيض ما أدري هل معهم كان طريقة قديمة يعني يفعلونها ما ندري ف نحن نقول كل ما كان يوصل إلى حرام فلا يجوز ذلك أيضا السلاح في الفتنة لا يجوز لك بيع السلاح في فتنة أما بيعه أصلا جائز بيع السلاح جائز لكن بيع في فتنة أو تعلم أن هذا سيستعمله في محرم لا يجوز أو على قطاع الطريق الذين قطعون الطريق على الناس ويخيفونهم فلا يجوز ذلك واضح قال ونهي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب تلقي الجلب أي الركبان جاءت في بعض الحالات عن تلقي الركبان من هم الركبان الركبان هم من قصد السوق أراد بيع بضاعته هم كل من يقصد السوق ويريد أن يبيع بضاعته الركبان نهى عن تلقي قالوا الأصل هي تاءان لا تتلقوا فخففت إلى تاء لا تلقوا واضح الآن تخفيفا لا تلقى الركبان وهي الأصل لا تتلقى الركبان أي لا تعترضه لا تأتي إليه وتشتري منه وهو لم يدخل إلى السوق قال لا تلق الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم يعني معنى هذا أنه هو بالخيار معنى أن البيع جائز لكن نرجع فيه إلى خيار المشتري خيار المشتري. طيب تلقي الركبان له شروط. الشرط الأول أن ي يكون قاصدا للسوق. يعني رجل يريد يمشي إلى السوق. وأنت تعلم أنه سي سيذهب للسوق فتعترضه في الطريق. تقول أنا سأشتري منك هذه البضاعة بكذا وكذا. طب هو لا يدري السعر. أو أنت تعلم السعر ثم تتلقاه. أو تتلقاه حتى تذهب إلى السوق وترفع السعر واضح الآن فيكون قصده السوق قصده السوق واضح ثانيا لا يعلم سعر السوق لا يعلم بسعر السوق مثال رجل معه يعني خضار طماط أو بطاطس أو... فيذهب ويريد أن يبيعها في السوق ويعلم بسعرها يا أخي أنت تبيع السلة هذه بكم قال أبيعها بألف أو ألفين لماذا؟ قال هذا سعر السوق أنا أعرف أن هذا سعر السوق وأنا ذاهب إلى السوق وأبيعها وأعلم بسعرها وأعلم بسعرها قال بعض العلماء هذا ليس تلقيا لماذا؟ لأن صاحبنا يعرف السوق فاشترطوا في تلقي الركبان جهل السعر. أما لو قال أنا ما أدرى بكم السوق. أنا لا أدرى بكم السوق. وإنما سأذهب وأبيعها. فيقول أنا سأشتريها لك بكذا. اشتريها منك بكذا. هنا لا يجوز لماذا؟ لأنه لا لم يعلم ب لم يعلم بسعر السوق. واضح. الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه إن وقع إن وقع هذا البيع فصاحب السلعة بالخيار إن شاء رضي بما اشتراه من هذا المتلقي أو لم يرضى إن رضي أخذ المال وإن لم يرضى رد السعر رد المال واضح فهذا أيضا يعني من شروط البيع شروط البيع واضح الآن طيب معنا صورة واحدة وهي تلقاه قال له بكم هذا الطماطم قال هذا الطماطم ما أدري سعر السوق قال أنا سأأخذه واذهب إلى السوق فإن رأيت سعرا استقر به السوق فأنا سأشتري بما استقر به السوق واضح صورة هذه يعني أأخذ منه ما يعطي سعرا لكن قال له اذهب إلى السوق وانظر كم أسعارها وأنا سأشتري منك بالسعر الذي استقر في السوق واضح هنا من أهل العلم يقول هذا جائز هذا جائز لأنه ماذا لأنه ما تلقاه ولم يضرب الباع وإنما جعل الأمر يرجع إلى مسألة السوق ومنهم من يقول لا يجوز لأن هذا فتح باب شر وقد يراك بعضكم بعضهم وأنت تتلقاه فيظن أنك واقع في إيش في هذا النهي أو ليفهم غلط قد يفهمك خاطئا فالذي يظهر أنه من باب سد للدراع لا يجوز لا يفعل هذا الفعل واضح لا يفعل هذا الفعل قال ومن غشنا فليس منا رواه مسلم نعم من غشنا فليس منا والغش هو أن يظهر أن يظهر السلعة في البيع الشراء أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح الصحيح. يعني سيارة مكسرة أو صدمت يعمل عملية سمكرة لها تدليس جارية شعرها أبيض كبيرة يسود شعرها كان قديما يفعلون هذا أو بيت قديمة فيقوم بعملية ترميمه وإظهاره أنه بيت جديدا كل هذا من الغش لا يجوز جاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما فأدخل النبي تحت الطعام فوجد بللا فقال ما هذا قال أصابته السماء قال هل لا وضعته فوق حتى يرى الناس فمن غشنا فليس منا نعم فأما إذا أظهر قال يا أخي انظر هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا لا حرج نعم لكن يظهرها بمظهر حسن بعض الناس يأتون ببضاعة ويخفي الردي ويظهر أيش الحسن يقول انظر هكذا لكن الردي يكون أيش أسفل ما يريد يظهر هذا من التدليس هذا من الغش بل ويجب عليك أن تظهر وتبين قل له انظر هنا وهنا وهنا ما ما تشاء النر نعم ف... فالواجب على المسلم أن يتق الله عز وجل ولا يبيع شيئا مغشوشا نعم لا يجوز لو أن يبيع شيء مغشوش أو يغش الناس هذا أصلي وهو كذب أو هذا من اليابان أو ألماني أو يعني تلك الصناعات الماركات وهو كذب أو يجعل له ماركة مثل ماركات عالمية وهو كذب كل هذا من الغش نعم يدخل في هذه الآن أيضا براءة الاختراع براءة الاختراع يعني يكون إنسان متخصص في شيء يخترعه فيأتي هذا ويقلد تلك السلعة ويضيف الاسم التجاري أو كذا لهذا فيظن الضان أن هذا هو الاسم التجاري كل هذا غش لا يجوز أو يذهب إلى منطقة ويعني مثل الصين. أنا تعرفون أنتم في الصين يعني ما يحدث كثير من الغش. يأتي إليه ويقول هذا أعمله صناعة في اليابان. فيأتي يختم صناعة في اليابان. وهو من الصين. هذا أيضا من الكذب. نعم هذا من الكذب والغش. فلا يجوز ذلك. كل هذا لا يجوز. نعم أما إذا قلت هذا أصلي هذا غير أصلي وأنت صادق فيه هذا لا حرج تقول هذا تقليد لا حرج لكن إن تبيعه على أنه نوعية ممتازة أصليا وتلك الماركات المشهورة هنا لا يجوز لك لا يجوز لك ذلك لأن هذا من الغش هذا من الغش قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بيناه بورك له مايش في بيعهما وإن كتما وكذبا لم يبارك في بيعهما نعم جاء في بعض الروايات هكذا محقت بركة بيعهما نعم انظر فإذا ما بينوا كل واحد يسكت عن الآخر فهنا يقع في ماذا في الحرام قال ومثل الربا الصريح أي من أنواع الربا الصريح أيضا الذي يكون محرما وهو عند جمهور العلماء خلاف للشافعي التحيل عليه بالعينة بيع العينة قال بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس وهذا المراد في بعض الأحاديث نهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن شرطين في, في بيعة كيف بيع العينة بيع العينة محرم حيلة للرباء يأتي رجل إلى صاحب بقالة يقول أريد أن أشتري منك هذا الكيس رز بدين بالدين فيقول المشتري بعته لك بمئة وعشرين لماذا؟ يعني زاد إن أعطاه قال إن أعطيتني بمئة وإذا أردت دينا سأبيعه لك بمائة وعشرين. هنا الصورة جائزة. هذا بيع تقسيط. هنا ص الجائز. فيشتري هذا الرجل المشتري من البائع بمائة وعشرين آجل. واضح. ثم بعد ذلك يقول المشتري للمشتري للباع هل تشتري مني بمائة أو بثمانين نقدا؟ فيقول هذاك نعم. فيشتري منه فيأخذ مالا نقدا ثمانين أو مية حيلة صح من المستفيد الباع الباع هو المستفيد كم استفاد إما عشرين وإما أربعين درهم فاستفاد باع بالتقصيد اجل ثم باع له نفسه هو باع له فاشتراه هذه هي حيلة حيلة الربا واضح الآن هو قال أو العكس الباع اشترى المشتري فيقول الباع هل تبيعني بكذا سأعطيك مالا نقدا واضح الان يعني عكس يعني سواء مني او من من الباع كل هذا ما يجوز حرام هذا يسمى بيع العينة وهو تحايل على الرباء تحايل على الرباء فلا يجوز بيع العينة طيب التورق ما هو التورق مثل هذه الصورة يشتري منه آجل فيقول له بمئة وعشرين فيقول سجل بمئة وعشرين السلام عليكم يدى بلا آخر ليس هو ليس الباع يدى بلا محل آخر أو فيقول تشتري مني بثمانين أو بمئة كاش فيبيع له فيبيع له هذا هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة التورق تا وراء قاف التورق هل هذه جائزة أم لا قولان العلماء قول وهي رواية عمام أحمد أن هذا محرم حيلة ربا أيضا وقول رواية مشهورة عن عمام أحمد أن هذا جائز بشرطين اثنين الشرط الأول أن هذا الرجل محتاج للمال محتاج للمال ما فعل هذه الحيلة إلا أنه محتاج للمال الشرط الثاني أن يجد من يقرضه مالا إن وجد من يقرضه المال لا يجد له عمل هذا أما إن, و... إن لم يجد فلا حرج أن يفعل هذا يأخذ من هذا ويبيع عند هذا وهذا الذي ظهر هو القول الصحيح نعم أنه جائز طيب قال أو التحيل على قلب الدين يقلب الدين طبعا قلب الدين عدة صور صورة كانت مشهورة في الجاهلية يقول له اقرضني مئة ألف سأردها لك بعد شهر فيأتي الشهر فيقول له أين المال المئة يقول ما استطاعت أو يأتي له بإعدار قال إما أن تدفع وإما أن تربي إيش الرباء زيادة يقول له أربي زد فينقلب الدين من 100 إلى 120 انظر انقلبه ثم يأتي بعد الشهر آخر ما عند الرجال قال إما أن تدفعها وإما أن تربي زد انقلب إلى 140 هكذا قلب الدين بالدين واضح الآن هذه صورة من صور قلب الدين أيضا من صوره يأتي المشتري إلى رجل بائع، فيقول له أنا سأشتري منك هذه البضاعة التي عند فلان في ذمته فيقول قبلت وأنت على ماذا ستشتري؟ قال على ما في ذمتي على ما في ذمتي عند فلان يعني لا البضاعة موجودة ولا المال موجود هذا أيضا يسمى قلب الدين هذا يسمى أيضا قلب الدين نعم وأيضا ذكروا صورا كثيرا يكفي هذا يعني نقتصر عليه حتى لا يطلع المجال هناك من ذكره إلى ست حالات قلب الدين بالدين منها ما هو مسلم ومنها ما هو في خلاف لكن هذه الحالة المشهورة قال أو التحيول على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاه من ذلك عوضا فكل قرض جرى نفعا فهو ربا نعم أيضا من الحيل الربوية المحرمة هو أن يقترض إنسان من إنسان لكن ينتفع بقرضه وهذا ما تفعله البنوك الذي يسمى بالقرض الحسن كذبوا ما هو قرض حسن يقول أنا سأدعمك في مشروع وأعطيني نسبة واحد في المية فقط نسبة واحد في المية فقط من هذا المشروع ورد المال هو هو أقرضتك مليونا. ورده مليون لكن اعطي لنا من نسبة مشروعك في الأرباح واحد في المئة أو نصف المئة هذا قرض جرى نفع لا يجوز فكل قرض جرى نفع هذه قاعدة أجمع العلماء عليها فكل قرض يجر نفعا فهو ربا الهدية عند القرض كذلك من الربا كما ذكرت لكم من الصورة يعني يعطي له هدية بعد أن أخذ منه قرضا لا يجوز محرم الهدية أيضا عند القرض يعتبر من النفع الذي جره بعد القرض لا يجوز ذلك أما إذا انتهى من إتمامه ثم أهدى له بعد ذلك لا حرج لكن أثناء أو في فترة عدم القضاء لا يجوز له واضح الآن أو ينتفع بشيء ينتفع بشيء سواء كان مرهونا عنده أو ما شابه ذلك فلا يجوز مثال ذلك رجل يضع سيارة رهنا ويقول هذه السيارة حتى أتي لك بالمال فيأخذ ويستعمل السيارة ويقوم بعملية كراء للسيارة أو ما شابه ذلك هذا حرام لأنه انتفع بهذا القرض لأن الرهن هو يعني نوع قرض لكن في وضع شيء ضمانا فهذا أيضًا أو يقول له رهنتك أرضي فيأتي ويزرع الأرض ويأخذ غلتها من الثمار وغيرها ولا يعطي صاحبها شيء هذا قرض جر نفع هذا لا يجوز أيضا ومثل ما عبر به المؤلف أيضا يشترط الانتفاع بشيء من ماله يعني أقول لك بعتك السيارة لكن بشرط أنك تأخذني إلى عملي وتردني تأخذني إلى عملي وتردني يعني عفوا أقرضه السيارة أقرضه السيارة لكن يشترط عليه هذا الشيء والقرض سيدفع له مال يعني قال له خذ السيارة قال أنا ما عندي الآن مال ما عندي الآن مال فيقرضه السيارة ويشترط نفع شيء للسيارة أو الأرض أو البيت أو ما شابه ذلك واضح الآن ليس الشرط في البيع أن يشترط أن يمكث مدة ثم يسلمه البيت هذا غير هذا هذا حتى يستوفي القرض حتى يستوفي القرض نعم أو اعطاه عن ذلك عوضا يعني يعطيه شيء عوض يعوضه يعطيه شيء يعوضه فيه فيستفيد فيستفيد واضح الآن نعم قال ومن التحيه البيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم نعم والمقصود بهذه المسألة هو بيع شيء الذي يسمى بمد عجوة بيع جنسان بيع جنس واحد بيع جنس واحد وفي أحدهما زيادة على غير جنسه هكذا يعبرونه العلم بيع جنس واحد مع زيادة مع زيادة إيش في أحدهما هذا معه قلادة قلادة من ذهب وزنها عشرون جراما هذه القلادة فيها تلك الفصوص والزخرفة لو فصلها لكانت خمسة عشر جراما واضح الآن والآخر معه ذهبا خالصا ليس مشوبا فيه شيء ووزنه عشرون جراما وهذا عشرون جراما فيبيع هذا مع هذا هنا لا يجوز لماذا لأنه دخل مع الحلي شيء والواجب عليك أيها المسلم إذا اشتريت شيء فيه زيادة فصله يجب عليك أن تفصل هذا الشيء وتزنه ثم تبيعه بوزنه الصحيح مع عدم غيره واضح الآن نعم هذا معناه بيع الحلي فضة معه غيره هذا وما معنى مد عجوة مد عجوة المد المد هذا مليء الكف عجوه أي عجوه نوع من أنواع التمار نوع من أنواع التمار مد عجوه يعني يبيعه تمر مع نوات النوا تعرفون النوا بتمر بدون نوا بتمر بدون نوا أو يبيع له تمرا رطبا بتمر يابس بتمر يابس هذا هو يعني في زيادة في شيء تعرفون أنتم اليابس يكون أثقل من هذا والمد العجوة أن يكون فيه النوى وهذا التمر ليس فيه نوى يعني فيه زيادة في زيادة على على ما اشترى طيب هذا بالكيل وهذا كيل نعم كيل بكيل لكن هذا فيه زيادة وهي النوى لو أبعدت لا نقص هذا الكيل لا نقص هذا الكيل واضح؟ هذا معناه مد عجوا ودرهم بدرهم نعم درهم بدرهم درهم قد يكون مغشوشا في زيادات بدرهم خالص صافيا ليس فيه إيش أي زيادات وليس فيه أي زيادات نعم إذا هذه المسألة يعبر بعض أهل العلم فيها أن يبيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر ومعهما أو مع أحد ما صنف آخر من غيره جنسه أن يكون معهما في صنف آخر من غير جنسه نعم فلا يجوز يعني إذا أردت أن تبيع شيء ربوي افصل الزيادة التي لا تدخل فيه معك ذهب في قلادات ابعدها معك ذهب في فص هذا الفص الذي يكون في الخاتم ابعده إذا أردت أن تشتري ذهبا مثله أما إذا كان مالا لا, لا تبعد لا تبعد لا حرج أن يشتريه بهذا السعر لكن هو معه ذهب وأنت معك ذهب أو معه فضة وأنت معك إيش فضة هنا لا يجوز قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب هذا الذي يسمى بالعراية فقال أينقص إذا جفى قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة هذا الحديث فيه ضعف إلا أنه لو شواهد لو شواهد يحسنها رسول الله عن بيع التمر بالرطب وهكذا فله شواهد يحسن به الحديث فبيع التمر بالرطب لا يجوز محرم لأنه ربا لأن التمر والرطب هو جنس واحد لكن هناك تفاضل فالتمر إذا جف نقص نقص عن الكيل المرتفع والرطب يبقى على ما هو عليه مرتفعا إلا في بيع العراية الذي ذكرته لكم في الصباح إذا كان محتاجا إذا كان لا يزيد على خمسة أوسق الذي ذكرناه فيجوز في هذه الحالة إذن في هذه الحالة ربا فيستثنى العراية فيستثنى بيع العراية نعم العراية ما من العري وهي أنها عارية عن المحرم عارية عن المحرم سميت عراية قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم رجل عنده صبرة صبرة نوع من أنواع الكيلات يعني نوع كبير النوع الكبير ليس صغيرا تسمى صبرة وقيل الكوم الصبرة هي الكوم يعني يضع كوم من التمر بتمر المكيل يقول بعت لك هذا الطعام أو هذا التمر بما معك من الكيل من التمر طيب هذا هذه الصبرة كم وزنها كم كيلها ما ندري محرم مجهول فهمت؟ فالجهل بالتماثل ليش كالعلم بالتفاضل فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل حتى إذا جهلت لا يجوز لك يجب عليك أن تكيله يجب عليك أن تكيله أما بيعه هكذا فلا يجوز قالوا أما بيع ما في الذمة يعني وإما أن يكون أما أن يكون بيعا ما فيهش إيش يعني يبيع له شيء في ذمته يبيع له شيء في ذمته فضرب مثالا فقال فإن كان على من عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذوا بسعر يومها لم لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح تفرج برفعه سماك بن حرب نعم وخالفه جمع وأيضا هناك منها العلم من أعله من أعله كيف ما معنى هذا بيع ما في الذمة يأتي رجل إلى رجل بائع ومشتري يأتي رجل مشتري يقول للبائع أريد أن أشتري منك شيئا يريد مثلا سيارة يريد يعني أي مواد اكترونية طب البائع ليس معه يقول أنا عندي الآن لكن ليس هنا عندي عند فلان أو سيأتيني من من الصين أو سينتج يعني يكون قد يكون يعني اشترى منه شيء انتاج بيع ما في الذمة هل يجوز له أن يشتري منه متى سيأتي قال سيأت أنا سأشتري منك تفضل هذا المال هل يجوز يجوز في حالة يجوز قال المؤلف فإن كان على ما عليه جاز يعني نفس الوصف إيش الذي سيأتي به سيأتي بسيارة نوع كذا وكذا على ما هو عليه فوصفه له وصفا جائز واضح الآن وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق أي أنه يدفع له إيش العوض قبل التفرق وهو المال يدفع له المال أضرب لكم مثالا الآن هذا الرجل الباع وأنا مشتري قال س عندي سيارة سأتي بها من الصين هل تشتريها؟ قال ما هي نوعها؟ فأعطاه النوع واكر قلت لا أنا اشتريتها خذ هذا المال فعطيته المال واضح اشتريت منه السيارة السيارة ستأتي يشترط بشراء السيارة وصفها معرفة الوصف في الذمة والشيء الثاني أعطيه مالا أعطيه مالا واضح هنا جائز واضح هذا, المسألة. واضح هذا المسألة اختلفوا إن قال لو اشتريتها ولم يعطيه مالا ولم يعطيه مالا واضح الآن قال أنا, أنا أقول لو اشتريت السيارة فهي لي لكن ما عندي الآن مال هنا وقع خلاف بين العلماء لماذا قال لعله يعطيه بعد أن تأتي السيارة وقد نقص سعرها أو زاد سعرها أو العملة هبطت ستسبب انخفاض العملة واضح الآن فهنا يقولون لا يجوز لأنه سيقع بضرر للبائع إن حدث للسلعة شيء حدث لسلعة شيء أو حدث لسعر العملة أو ما أشبه ذلك واضح الآن فلذلك قال المؤلف جاز على ما هي عليه يعني الوصف وبشرط قبض العوض يعني معناه أنه لم يقبض العوض إذا ما قبض العوض فهنا لا يجوز واضح الآن ففي هذه الصورة لا يجوز ففي هذه الصورة لا يجوز طيب لو قال له عملة صعبة دولار يعني سعرها ثابت فبعض العلماء يقول لا حرج إذا أعطاه سعر عملة ثابتة لكن الصحيح لا لأنه قد تهبط هذه العملة ما في شيء إذا رفع إلا وسيهبط ففي هذه الحالة لا تفعل هذا لا تفعل هذا الفعل لأنه قد يتضرر الرجل قد يتضرر الرجل أو بعض العلماء يقولون في بهذه العملة إذا رضي بها مثل الدين علي أغضاني يا أخوة الدين يعني قلت لفلان اعطيني دينا فأعطاني مثلا بالعملة الخارجية الدولار ألف دولار أعطاني دينا فمرت السنين والأعوام سقطت العملة التي أنت تداولها والدولار باقي فأصبح الدولار بزيادة فكيف الآن الرجل يطالبني بالدولار ما يطالبني ب... بالعملة الاندونسية مثلا يجب عليك وفاؤه بالدولار ولو كانت العملة هبطت يعني الآن انتم كان الدولار عندكم ب بألفين ربية الدولار الواحد ثم صار خمسة عشر ألف ربية هكذا صح لأن ال... الدولار الواحد يساوي كم بالربية خمسة عشر كان قبل كم ألفان الروبية هكذا فارتفع يعني الآن كم سيعطيه بالمئة الدولار مليون وزيادة وإلا كان يوم يوم أن استدان منه كان انقص من هذا فيعطيه فهبوط العملة وسقوطها لا دخل في القرض فيه أخذتها قال أخذت منهم مئة ربية كانت تلك الأيام مئة ربية تأتي لي بكذا وكذا الآن المئة ربية ما تأتي بشيء خذ المئة ربية واضح مالك إلا هذا سقطت العملة أو ارتفعت مالك إلا هذا واضح الآن فبعضهم قد يغردك بمال البلاد وتسقط العملة الآن المئة ربية إيش تأتي ما تأتي له بشيء قديما كان عندهم يأتي له بكيس رز أو بكذا من الطعام فسقطت العملة سقطت العملة فما معك من الدين إلا هذه المئة قال وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر نعم إن كان على غيره يعني يبيع لغيره يبيع لغيره وغيره لا يعلم بذلك غرر جهاله فلا يجوز أيضا في هذه الحالة فلا يجوز في هذه الحالة واضح أخوان انتهينا من الشروط التي ذكرها المؤلف منها ما هو مسلم له أنه من شروط البيع ومنها ما هو ليس بمسلم كما مر معنا ثم قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار بيع الأصول والثمار يعني كل ما كان له أصل كل ما كان له أصل والثمار أيضا واضح والثمار يعني بيع الأصول كالعقار والبيوت وغيرها أو أصل يتفرع منه شيء كالثمار والأشجار قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا ومثل إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة فإن كان يحصد مرارا فالأصول المشتري والجزة للظاهرة عند البيع للباع ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح ونهى الباع والمبتاع وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته وفي لفظ حتى تحمر أو تصفر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أهل السنن طيب الحديث الأول نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه نهى البائع وال... هذا الحديث متفق عليه وسئلة عن صلاحها هذا الحديث أيضا متفق عليه ونهى عن بيع الحب حتى يشتد هذا عند أحمد وسنده حسن وسنده حسن وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم طيب الآن نأتي إلى بيع الأصول والثمار والمقصود بها أصول الشجر بيع الأشجار مع الأصول بيع الشجرة بأصلها ومع بودو صلاحها سنذكر قرابة سبع حالات الحالة الأولى أن يبيع الشجرة بما معها أن يبيع الشجرة بما معها سواء أنتجت ثمارا أو لم تنتج ثمار هل يجوز بيع الشجر أصل هل يجوز بيع الشجر ظهر ثمار أو لم يظهر ثمار الجواب يجوز وهذا باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم واضح الحالة الثانية بيع بيع الشجرة والثمار فوقها بيع الشجرة والثمار فوقها فيشتري يقول له الشجرة بكذا والثمر التي فوقها بكذا هل يجوز ذلك نعم يجوز باتفاق أهل العلم بيع الأصول مع ما يلحق به واضح الآن الحالة الثالثة بيع الأصل باع الشجرة واستثنى الثمرة باع الشجرة واستثنى الثمرة قال أبيعك الشجرة لكن الثمرة أنا سأجزها وأخذها هنا يجوز إذا اشترط ذلك يجوز أن يبيع الأصل ويبقي ويأخذ الثمرة واحد واضح طيب الحالة الرابعة باع الأصل الشجرة واشترط الثمرة البائع قال للمشتري أنا سأبيع لك هذه النخلة لكن بشرط ثمارها لي ثمارها لي يعني كلما أنتجت فثمارها لي هي شجرتك لكن كلما أنتجت هذه الشجرة فثمارها لي واضح الآن فيشترط عليه البائع أن الثمار لي أن الثمار ماذا لي انظر ماذا قال المؤلف قال وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا يعني يجوز لك البيع ويجوز لك أيش الشراء ومثله انظر إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للباع عند البيع للباع هذه المسألة اختلف العلماء فيها هذه المسألة اختلاف العلماء فيها فقال بعضهم ما له إلا الظاهر أي الجزة الأولى أما الجزة الثانية فهي لمن؟ للمشتري القول الثاني هناك قول حكي عن بعضهم أن هذا جائز أن هذا جائز وهو قول ضعيف والصحيح أنه لا يجوز. إذن ما فائدة يشتري الشجرة والثمار لمن؟ للباع والثمار للباع واضح الآن؟ نعم طيب الآن كم حالات ذكرنا؟ أربع حالات. الحالة الخامسة أن يأتي ويشتري الثمار دون الأصل. يأتي المشتري عند البائع يقول أنا سأشتري هذه الثمار التي في النخلة لا أريد أن أشتري النخلة. فكل ما كان يخرج من كل عام أنا أشتري أنا أشتري واضح؟ وضحت المسألة هذا لا يجوز حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة ما معنى بيع المعاومة أخذ من الأعوام أي أشتري منها أعواما قد تظهر وقد لا تظهر قد تتلف وقد لا تتلف واضح الآن ففيه جهالة فلا يجوز بيع الثمار التي لم تتخلق لا يجوز ففي هذه الحالة لا يجوز ففي هذه الحالة ماذا لا يجوز واضح الآن طيب الحالة السادسة الحالة السادسة يقول سأشتري حق هذا العام يعني سأشتري ثمار هذا العام فقط طيب ما بدأ الثمار فيقول هذا العام سأشتري يعني ما قال أعواما إنما لهذا العام كذلك لا يجوز نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تخلق قبل أن تخلق لماذا لأنه ما تدري الكمية كم ستخرج هل هو جيد هل هو غير جيد ما تدري النوعية ممتازة أو غير ممتازة وقد تتلف وقد لا تتلف واضح الآن نعم فهذا بيع الأصول هي ستة وبعضهم يذكر سبعة نحن ذكرنا صورة يدخل فيها أمرا طيب الآن ناتي إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحها الآن ما نتكلم على الأصل لكن نتكلم على يش؟ ثمار نتكلم على ثمار هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ لا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها الحالة الأولى باع الثمار قبل بدو صلاحها قبل بدو صلاحها واشترط القطع جزها هناك من أهل العلم من قال لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه ولو اشترط القطر لماذا؟ لأن النبي نها عن ذلك وهناك من أهل العلم من قال يجوز إن كان في جزها مصلحة للباع والجواب الصحيح هذا أنه يجوز إذا كان مصلحة للباع أنت تعرفون الطماط الطماطم الطماطم قد تأخذها خضراء لكن إذا تركتها في مكان تحمر الموز الموز ما ينضج في الشجرة، فيأخدوه ويقطعوه، ويأخدوه في أماكن يخزن، فينضج، فيأخدوه وهو إيش؟ وهو لم ينضج، فقال بعض العلماء هناك ثمار قد يكون من الفائدة جزها من الفائدة جزها، فلا حرج من بيعها وشراءها، وهذا هو الصحيح. إذا يجوز لك أن تشتريها وقبل أن يبدو صلاحها، قبل أن يبدو صلاحها بشرط القطع. بشرط إيش؟ القطعة أي لا تبقيها في الشجرة، لا تبقيها في الشجرة واضح؟ لكن إذا كانت هذه الثمار لم يبدو صلاحها ولا نفع فيها، لا يجوز لأن هذا في إسراف للمال. لكن إن كان يستفيد منها لا حرج. نعم، بعضهم يا إخوان يحب المانجو هذا وهو غير ناضج يحب يأكله. يعني ما بدأ صلاحه. وتعرفون المانجو يعني. إذا بدأ صلاحه أيش يكون حالي لكن بعضهم يفضل أنه يأكله مرا فلا حرج من هذا كل له شأنه طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة بيع الثمار قبل لا بدون صلاح أن يبيعه بدون شرط يبيع ثمار لكن ما اشترط قطع أو غير قطع هنا لا يجز الواجب أن يقطعها الواجب إيش أن يقطعها الحالة الرابعة أن يبيعه ثمارا نصفها أو أكثرها ناضج وبعضها غير ناضج هذا جائز وهو قول أكثر أهل العلم بل بعضهم يذكر لا خلافة فيه يشتري الثمار أكثرها ناضج وفي أجزاء يسيرة غير ناضجة يجوز يجوز في هذه الحالة أن يشتري الثمار وإن بدأ بعض صلاحي بعض صلاحي واضح هذا بيع الثمار قبل بدو صلاحيها هذه حالات بيع الثمار قبل بدو صلاحيها طيب هناك حالة يذكرها بعض العلماء منهم من يذكرها في الجائحة ومنه من يذكرها في بيع الثمار كما ذكر المؤلفون اشترى الثمار وقد بدأ الصلاح اشترى ثمار تلك المزرعة كامل وقد بدى صلاحها ثم قال غدا آتيك وأجزها فذهب المشتري ودفع المال فقدر الله أن جاء أمطار ورعود وفيضانات فجرفت تلك المزرعة ودمر هذا المحصول فكيف العمل؟ العمل ماذا قال؟ لو بعت من أخيك انظر الحديث الأخير لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة هذه هي الجائحة آفة سماوية أو آفة بشرية فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق واحد طبعا هذه الفقرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق هذه مدرجة بعض العلماء حكم عليها بالإدراج حكم عليها بالإدراج أي أنها مدرجة ليست من كلام النبي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام طيب فأصابت وجائحة الجائحة على قسمين جائحة سماوية فيضان رعود زلزال هنا لا يجوز لك أن تطع لا يجوز لك أن تمنع من إعطائه المال بل واجب عليك رد المال واضح هذه في الآفة السماوية في الآفة البشرية يأتي رجل يخرب المزرعة يدمر هذا هنا اختلفوا في الآفة البشرية فقال بعضهم يضمن البائع وبعضهم قال الضمان للمشتري والذي يظهر والله تعالى أعلم أن البائع هو الذي يضمن وليس المشتري البائع في هذه الحالة أيضا يعني ماذا يضمن لأنه يجب عليه إيش إذا قال له غدا سأأتيك وعلى شرطه أن يحرسها وانتبه لها نعم هذه إيش مسألة تلف الثمار قبل أن يستلمها هنا حالة واحدة ثالثة تعتبر وهي اشترى فقال لو أأتيك غدا فتأخر جلس أسبوعاً والبائع يقول له تعال خذ ثمارك تأخر تأخر تأخر تأخر حتى جاءت جائحة أصابته إما بشرية وإما سماوية هنا لا يضمن البائع لماذا لأن المشتري فرطى فرط مثال أنت تأتي بجهاز يصلح لك مهندس يقول لك تعال تأخر الجهاز ثم يضيع الضمان ليس على البائع الضمان عليك لأنه قد تعرف أنت زبائن وناس و... لأنه وقع منه تفريطا وقع منه تفريطا فإن وقع منه تفريطا فيكون الضمان على المشتري وأما إذا لم يقع منه تفريطا فيكون الضمان على من على البائع على البائع في هذه الآفات واضح إخوان في مسألة بيع الثمار قبل بدء صلاحها وبيع الأصول نعم بيع الأصول أيضا يذكر بعض العلماء بيع الأصول يعني هذه من باب الفائدة يعني أن يبيع له مثلا البيت دون الأرض الذي حواليها أو يعني أمامها أرضية أو يجوز بيع البيت مع الأرضية التي بجانبها كل هذا تبع الأصول أو عمل زيادة في البيت يعني يكون البيت مثلاً عشرة في عشرة فزاد فيه فإذا اشترى البيت فتكون الزيادة مع من مع الأصل تكون الزيادة مع الأصل جائزة كل هذا يعتبر جائزاً واضح طيب ندخل في باب الخيار قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زلنا في الوقت ولا انتهى انتهى ثقل الساعة تقنين الساعة سلة كثيرة الساعة نأخذ الخيار هو طويل لكن نأخده نأخذ قال باب الخيار وغيره قال وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب صار لازما لأنه تعرفون البيع يعتبر من العقود إيش الإلزام إلزام بين بي... للطرفين إلا بسبب الأسباب الشرعية فمنها خيار المجلس ما معنى خيار المجلس؟ الخيار هو إما إمضاء أو فسخ ما معنى الخيار؟ الخيار هو إما إمضاء أو فسخ يعني تختار إما أن تمضي وإما أيش؟ أن تفسخ هذا معنى الخيار خيار المجلس الخيارات ذكر بعض العلماء أنها ثلاثة وذكر بعضهم أنها اثنان خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الشرط. أما الذين ذكروا ثلاثة زادوا خيار التدليس خيار التدليس يعني أنه مخير في التدليس نعم لكن بعضهم يذكر الخيار في التدليس في مسألة الغش نأتي إلى خيار المجلس ما معنى خيار المجلس أن يكون في مجلس واحد البائع معه بقالة معه معرض هذا مجلسه للبيع صح فيأتي المشتري فيتبايعان في مجلس البائع إما في مكتبه إما في دكانه إما في معرض ثم يقع بيع وشراء يقع بيع وشراء فيقول له أنا أريد مثلا أشتري هذه السلعة بكذا كذا يقول له نبعتك هذه السلعة فيقبض المشتري السلعة وأقبض نايش المال واضح أقبض المال أضعه في الصندوق فهنا تم البيع صح تم البيع فبدأ للمشتري أن يفسخ البيع قال يا أخي رده لي ما أريده هل هنا يجوز له أنه يفسخ البيع الجواب نعم لماذا؟ لأننا ما زلنا في المجلس واضح الآن الآن سنقرأ أما إذا اشترى فخرج فثارق بدنه البقالة والمعرض أو المحل ثم رجع قال يا أخي أريد أن أرده هنا يجوز للبائع أن يرفض يقول لهم ما سأقبل هل هذا الرجل المشتري له الخيار؟ لا ليس له الخيار لأنه قد تفرقه. قد إيش؟ تفرقه. فخيار المجلس ثابت في لما كان في المجلس ثابت له أن يفسخ البيع. لكنه انفارقه فلا فلا خيار له. الآن سنقرأ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار إما الباع وإما المشتري كل واحد بالخيار إذا تبايع الرجلان باع ومشتري فكل واحد منهما بالخيار يعني حتى لو بعت له قلت له يا أخي هات ما أريد بيع الباع رد السلعة يجوز ما يقول لا قد اشتريتها منك ما زلنا في المجلس خيار المجلس واضح ما لم يتفرقاه انظر وكانا جميعا يعني موجودين موجودين في أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع أو يخير أحدهما الآخر مثال يقول البائع للمشتري اسمع وهو في المجلس مثلا لا خيار لك تريدها قال نعم أريدها لا خيار لك يقول لا خيار لي حتى لو كان في المجلس لا يجوز له فسخ البيع واضح خيره أو البائع يقول أنا سأشتري يقول ال لل... لل... المشتري يقول للبائع يقول أنا سأشتريها يقول نعم يقول البائع لا خيار لك لا يعني لا تتراجع يقول لن أتراجع فيتم البيع فلا يجوز له التراجع واضح الآن إذن ثبت خيار المجلس خيار المجلس متى يقع خيار المجلس إذا افترق البدن افترق البدن طب لو كان هم في طائرة 16 ساعة أو 8 ساعات أو 10 ساعات يتبايعان فاشترى منه ثم جلسوا في الطائرة وهم ما زالوا في مكانهم صح ما يستطيع أن يفارقه هناك من أهل العلم من يقول يا هناك من أهل العلم من يقول يفترق القول في الأماكن التي تكون ماذا يعني لا يستطيع فيها مفارقة البدن مثل السفن هم هكذا يكون في السفينة أو يكون في غرفة واحدة فيتبايعان على شيء وليس معرض غرفة فهنا إذا افترقت الأقوال ففي هذه الحالة تفترق الأقوال ولا تفترق الأبدان. تفترق الأقوال ولا تفترق الأبدان. واضح خيار المجلس. طيب إذا اشترى المشتري سلعة ثم خرج فجاء بعد ساعة أو ساعتين أو اليوم الثاني نادم يريد رد السلعة هل البائع يجب عليه أن يردها؟ الجواب لا. لا يجب عليه. لكن هل يستحب له أن يردها؟ نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة فإذا ردها أجر الباع طيب هل يجز لو أن يردها بعوض يقول أنت أخذتها يوم أنا سننقص السعر كم اشتراها بألف ربيا سأعطيك ثمانمائة هذه مئتين الذي أخذتها يعني أثرت في البضاعة بعوض يجز لكنه لا يوجر هناك من أهل العلم يقول لا يجوز له ذلك لكن الظاهر أنه يجوز لأنه قد يكون ضرر لماذا قد يأتي بمشتري آخر يريد يشتري السلعة تكون قد بيعت لكنه لا يؤجر بإقالته لا ينال أجرا كأجر الذي يقيل بغير عوض بغير عوض قال ومن خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحد ما مدة معلومة والمؤلف هنا يقرر صحة ثبوت خيار الشرط في أيضا الإيجارة مطلقا وفي أيضا الصرف وفي السلم والضمان نعم ما هو خيار الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا الحديث حسن على خلاف فيه لكنه حسن ومنها إذا غبنا غبنا يخرج عن العادة إما بنج أو تلقي الجلب الجلب نعم الجلب أو تلقي الجلب سبق لسان مني أنا أقول جلب إنما هي جلب فتح الجيم واللام جلب أو غيرهما قالوا من خيار التدليس المؤلف هنا ذكر خيار التدليس أيضا طيب نأتي إلى خيار الشرق خيار الشرط هو أن يضع أحدهما سواء كان البائع أو المشتري شرطا في مدة في مدة زمنية في مدة زمنية هذا بائع أراد أن يبيع قلما أو جوالا وأنا مشتري أريد أن أشتريه فاشترطت أنا شرطا قلت له اسمع أنا سأنظر في القلم إن كان مفيدا سأشتريه وإن كان غير مفيدا لن أشتريه يجب عليك أن تضع مدة سيقول الباع متى يقول سيقول له سأرده لك بعد يوم أو يومين إما أني اشتريت وإما أني لم أشتري ومثل الجوال سأنظر هل هو مناسب أو غير مناسب هذا يسمى خيار الشرط خيار الشرط فيمكث القلم عندي يومين أو ثلاثة أو أسبوع ومثله أيضا يمكث عندي الجوال فإذا بدأ لي أن لا أريده رديت تفضل يا أخي أنا ما أريد أشتري القلام لماذا؟ ما ناسبني. انتهى يجوز يجوز وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن هذه الحالة جائزة خلافا للظاهرية الظاهر يقول لا يجوز لأن هذا فيه استغلال للناس وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم فلا حرج. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا يعني انتبه وإلا الشروط في البيع جائزة فيجوز له خيار الشرط فيجوز له خيار الشرط نعم نكتفي إلى هنا سبحانك الله والحمد لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي وننظر الأسئلة قال استعار أحد سيارة جاره واشترط الجار ملء بنزين سيارتي حين ردها إليه هل هذا من نوع الربا؟ لا ليس من نوع الربا معنى أنه أجرها إذا اشترط جارك أن تعبيها بنزين معنى أجرها ليست يعني ليس قرضا ولا شيء قال له أولد أخذ السيارة قال بشرط عبي بنزينا ما في شيء أجرها كالإيجار أريد السيارة يدفعها كده مالا أو عبي به بنزين يجوز ولا ربا ما حكم استعمال الخاتم للرجال أي مادة أي مادة أي مادة التي حوزت أو جوزت في أي أسبوع جوز يعني لو يقول أي مادة يعني يجوز قصده هكذا بس هو أخطأ بالكتابة الخاتم للرجال جائز ونقل الاتفاق على أنهم وقع بينهم خلاف لغير الحاجة وإلا جائز لبس الخاتم للرجال فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الصحابة أما الذين يقولون هو لمن كان له شأن ومثل الشيخ قبيلة أو الشيخ علم أو لأن النبي لبسه لكي يختم برسائله هذا ليس شرطا فالصحابة كان معهم خواتيم لما نزع النبي خاتمه ذهب نزع الصحابة خواتيمهم فدل ذلك على أنهم كانوا يلبسون الخاتم لكن لا يكثر بعضهم خاتم هنا هنا هنا يعني مثل المرأة أو هنا هنا لا بعض العلماء يقولون لا يلبس خاتما واحدا لا يزيد عليه وبعضهم قال لا بأس بخاتمين حتى لا يصل إلى الحلي أي أنه يتحلى مثل المرأة ما يجوز هذا وأيضاً أنبه الخاتم يكون في الخنصر والبنصر أما الوسطى والسبابة مكروه لحديث علي في عند مسلم فبعضهم أنا أرى يعني رجل يلبس الخاتم في الوسط أو لا يجوز أما النساء يجوز في أي إصبع لكن الرجال في هذا الخنصر والبنصر فنهاهم عن هذا فقال العلماء فيجوز في هذا والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضعه فيش في, في خنصوره نعم ولا حرج إذا وضعه في بنصره فيجوز ذلك أي ما دا كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في الضّ أما النحاس والحديد يكره ما غير الفضة يكره البلاستيك وغيرها الأولى تركه لأن من المسائل عصرية هذه ما يصلح أنك تلبس بلاستيك فهمتم البلاستيك في أي إصبع كما قلت لك إما هذه وإما هذه أما هذا وهذا فلا نعم قال أحسن الله إليكم الحشرات ما لم تكن ضارة إيش معكم أنتم الحشرات ها ما لم تكن ضارة أو مستخبثة فهي حلال السؤال إذا كانت حلالا فكيف طريقة ذبحها ما تذبح مثل الجراد كيف تفعل؟ افعل مثل الجراد يعني في بعضها قد تدكيها وبعضها قد لا تستطيع تدكيتها يعني على طول تضعها في النار أو ما شابه ذلك وضح لنا صورة الهدية عند القرض فهل إعطاء الهدية عند السداد أو بعده مباشرة من هذا الباب لا أنت ما فهمت كلامي أو لعلك سألت أو كنت غير حاضر أنا أثناء القرض يعني ما في وقت السداد وقت السداد أو بعدها لا حرج لكن أثناء ما زال باقي المدة فلا فأما هدية لا حرج أي أو أيضا رفع السعر يعني مثال اقترضت من الأخ مليون ربية فأردت أنا أعطيه ماله فأعطيته مليون ومائة مليون ومائتين لا حرج بدون أن يشترط عليا ما في شيء النبي صلى الله عليه وسلم استلف بكرا من عرابيا فاعطاه مسنة قالوا يا رسول الله إنك استلفت بكرا قال إن, إن أفضل الناس عند الله أحسنهم قضاء فهذا من الإحسان فلا حرج من هذا هل يجوز بيع الحيوانات المحرمات أكلها كان والصقور بيعها لحاجة أما لغير حاجة فلا يجوز فهو عبث وإضاءة للمال يعني سقرت حاجة صيد لا حرج أم بيعوا عبثا هكذا لا أو النمر أو يعني الفهد قال استدان الشخص لآخر مئة دولار فهل يلزمه السداد بالدولار علما بأن الدولار في هذا الأزمان بأقل سداد بالدولار إذا استدان بالدولار وقال لو ردها لي بالدولار يردها بالدولار سواء نزلت العملة أو, أو ارتفعت واضح طيب استدان بالدولار فجاء وقت السداد صاحبنا ما عنده دولار فقال لو أعطيك بسعر يومها يعني كم الآن الدولار بكذا وكذا يعطيه بالدولار يعطيه بسعر البلدة بسعر الدولار كما الآن للدولار واحد خمسة, خمسة عشر ألف ربية هكذا يعطيه واضح الآن فيجوز هذا يعني استنافى منه بالدولار فرده له بعملة البلد لا حرج لكن بسعر يومها سعر يومها عندي سؤال طيب لو تكبر الخط كان أفضل عندي سؤال أريد الجواب منكم حفظكم الله إياك هل يجوز البيع بصورة مثل هذه؟ فلان يريد أن يشتري الجوال فهو يطلب الآخر أعلان أو إعلان أن يشتري تلك الجوال بمليون مثلا ثم باعها علن إلى فلان بأكثر من مليون والدفع كل شهر بمئة ألف على قدر ما استطاع يعني رجل قصدك رجل اشترى جوالا دينا تقصيطا بكم هذا الجوال قال له بمليون ومئتين تقسيطا أما إذا أردت أن تدفعها كاش فبمليون واضح فأخذ هذا الرجل الجوال فباعه لمن لآخر وهو ما زال يقصت ما زال يقصط هذا هذا يدخل في بيع التورق في بيع التورق إن كنت محتاجا للمال إن كنت مثل ما ذكرناه لكم واضح بعد تورق قال عملة قديمة لا تستعمل في هذا العصر هل يجوز بيعها؟ يجوز إذا كان فيها نفع إذا كانت من ذهب نعم لكن إن كان فيها آثار مثل التصاوير ورموز معبدية يعني كانوا يعظمونها لا يجوز مثل وثنية وغيرها لا يجوز ما حكم البيع بلا ثمن معروف. يعني يقول بع أعطني ما شئت. أعطني ما شئت في تفصيل. إن كان يرضى فلا حرج من ذلك. وإن كان تعرف أنه لا يرضى فلا يجوز هذا البيع. لأنه بعضهم يقول الذي تريد تفضل مية. لو ايش مية ما يا فلان. يعني أنا قلت الذي تريد لكن تقول مية ما يصلح هذا. فبعضهم يفعل هذه الحركة. نعم. ما ماذا الكتب ماذا الكتب التي تدرس في الفقه ما هي الكتب التي لا بد أن يدرسها في الفقه يدرس الكتب الصغيرة قبل الكبيرة طيب ما هي كتب الصغيرة مثل هذا منهج السالكين الفروع أخسر المختصرات في الفقه الحنبلي متن شجاع في الفقه الشافعي متن أبي ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكين متن ابن الهمام الحنفي في الفقه الحنفي هذه هي المتون الصغيرة قبل الكبيرة يبدأ بالدراسة هل يجوز أن نستفيد من صوتية للشيخ فهد السليماني نعم الشيخ فهد سلفي رحمه الله فلا بأس أن تستفيد قال عندي سؤال هل يجوز للرجل أن يبيع ثياب المرأة داخلية وخارجية نعم يجوز لكن فتنة كيف يعني كيف ستأتيك المرأة وتقول لها هكذا وكذا كيف كيف سيكون حالك وأنت تقابل المرأة لكنك تعرض نفسك للفتنة لكن لو بعت أو كلت من يبيع أو امرأة تبيع لا حرج أما أنت كيف سيكون حالك تقول مثلا أريد هذا أو أريد هذا وتي تأتي بعض النساء وقحات يعني قلة أدب عندهم تأتي وتفعلها كيف تنظر يعني كيف تنظر إيش يعني يعني مثل الذي تقيس ففتنة يعني فأنصحك لا تبيع إذا كنت أنت المباشر أما مسألة تجارتها أي تستخدمها وتبيعها للمحلات جملة هذا جائز أو توكل مرأة تبيع أو زوجتك لا حرج لكن أنت تباشر العمل أنا هنا الفتنة قال هل يجوز إبطال البيع إذا غلب على الظن الباع أن المشتري سيستعمل البيع بالمعصية نعم يجوز تفسخ إذا كان في مجلس البيع أو تشترط عليه شككت منه اسمع لا تستعمله في حرام فإن استعملته في حرام سأأخذه منه هذا يدخل في خيار الشرط نعم لماذا لم يذكر المؤلف أحكام البيع في المسجد ومعلوم أنه محرم هل صح البيع إذا وقع في المسجد جزاكم الله خير نحن في كتاب بيع أم أحكام مساجد نحن في أيش كتاب بيع فكيف نذكر أحكام المساجد أحكام المساجد في أحكام المساجد يعني لماذا ما قلت من يستأجر من يحجز له هل يجوز ما الصرف في المسجد هل ستفتح لك باب هذا أحكام المساجد نحن في أحكام, في أحكام بيع فلا تقول لماذا فهو في أحكام بيع أما في المساجد لا يجوز لا يجوز البيع والشراء في المساجد لا يجوز سواء قبض الثمن أو لم يقبض الثمن سواء تبايعاه سواء كان بجوال وهو خارج يعني مثال اتصل شخص السلام عليكم آه ستبيع كذا نعم سابيع وأنا في المسجد وهو خارج يجوز؟ ما يجوز لأننا نتبايع في المسجد يرجع عليك أن تخرج الصرف يا أخي معي 100 دولار أريد صرف أو ربي أريد الصرف فتحه ما يجوز لأن الصرف بيع بيع ثمن بثمن في المسجد لا يجوز واضح فلا يجوز له الصرف المبادلة يا أخي ما شاء الله ما أجمل قلمك أي لون هذا أسود أنا سأعطيك أحمر آتيني هذا طيب هذا بيع لأنه مبادلة مال بمال ها انتبهوا يقول قلمك طيب هذا أريده سأعطيك هذا القلم يأخذ هذا مسكين ما يدري ما يجوز في البيع نعم فانتبهوا قال ما حكم بيع النملة أو بيضها لإطعام الطيور وما حكم قتل النملة لا يجوز نهى رسول الله عن قتل النمل لا يجوز لك أيضا تبيعها للطيور وغير ذلك هل يجوز تعزية الكافر أو لمن مات وهو لا يصلي تعزية ليس ترحم تعزي أهلها وقاربها لا حرج تعزي أله قاربا لا حرج تعزي معزانا يعني من باب يعني تطيب من خاطرهم وليس معناه أن يعظم الله أجرهم أو يحتسبون لا إنما تأتيلهم بعبارة يعني اصبر والحمد لله هذا قدر الله أو الموت حق أو مثل هذا لا حرج من هذا الشيء ذكرتم في الدرس الأول على حسب فهمي أن يبيع الصبي أن بيع الصبي حالات إن كان مميزا يصح بيعه نعم وإن كان غير مميز لا يصح بيعه إلا في أمر يسير قليل من السلعة والاشكال عندي في هذه المسألة لعل أخطأت من قبل أن بيع الصبي حال حالان حالات إن كان مميزا لا يصح بيعه إلا في أمر يسير أو قليل من السلعة وإن كان غير مميز لا يصح بيعه مطلقا هذا مذهب الحنابلة الذي ذكرته صحيح لكنه مذهب الحنابلة أنا ما ذكرت مذهب الحنابلة أنا ذكرت مذهب الجمهور الذي ساروا عليه نعم أما كلامك هذا نفس كلام الحنابلة نعم فقال ويقول ابن مالكي رحمه الله لم يختلف العلماء أنвин بيع الصغير باطل لعدم التميز نعم بيع الصغير. عدم التميز إلا إذا كان يسيرا فأنت ذكرت كلام الحنابلة أما أنا ما ذكرت كلام الحنابلة أنا ذكرت القول الصحيح هل يجوز تعزي الأهل البدع الذي مات لأهل البدع فصل إن قصدت به مبتدعا تذهب تعزيه لا لا تذهب تعزيه إن قصدت أن مبتدعا مات فتعزي أهله العوام لا حرج من باب استقطابهم والدعوة واضح هذا معناه فعلى هذا التفصيل فإن كان مبتدعا مات ولده مات أبوه أو كذا لا تذهب إليه إن كان من هؤلاء الذين يحاربون السنة لا تذهب إليه وإن كان ترجو من وتراه يعني منكسرا وترجو من ولعله يتأثر فلا حرج أن تعزيه نعم وأما من مات من مات مبتدعا ومعه أهل أقارب طيبون ليسهم حول هذه البدعة ليسهم حول هذه البدعة لا حرج أن تعزيهم لا حرج أن تعزيهم في هذا نكتفي لهنا سبحانك اللهم حمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب